لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون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 صُور فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يومئذ ولا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 تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتنى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا رب ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فانا ظالمون قال اخشأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا خير الراحمين فاتخلتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم ترحكون إن زيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاجين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أَنَّمَا خلقناكم عبثا وأنكم وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون انقر رب اغفر وارحم وان خير الله من